ت ف ض ي ل ه ا ل د ك ت ن ر م ح ا ت ب ا ل ن ا ب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 تلك إ ذ ا قسمه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 ولقد جاء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 تفسير سوره الاعراف الدرس السابع والعشرين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 ليجزي الذين اساءوا